Book 2 25 25 25 në qytet Fil e madina Fi al madina Dua të shkoj te stacioni i trenit Urido ان اذهب الى محطه القطار اريد ان اذهب الى محطه القطار دو تشكو ن ايروبورت اريد ان اذهب الى المطار اريد ان اذهب الى المطار دو تشكو ن قندر اريد ان اذهب إلى وسط المدينة أريد أن أذهب إلى وسط المدينة سي شكوته ستاتيوني إي ترينيت كيف أصل إلى محطة القطار كيف أصل إلى محطة القطار سي شكوته ن ايروبورت كيف أصل إلى المطار كيف أصل إلى المطار سي شكو هات ن قندر كيف أصل إلى وسط المدينة كيف أصل إلى وسط المدينة كم nevoie për një taksi أحتاج لسيارة أجرة احتاج لسياره اجره كم نيفوي پر 1 پلان قيتيتي احتاج لخريطه المدينه احتاج لخريطه المدينه كم نيفوي پر 1 هوتل احتاج لفندق احتاج لفندق Dua të marr me qira një makinë. Urido an astajira sayara. Urid an astajir sayara. Ordharo karten time t kreditit. Huna bitaqati al-i'timaniyya. Huna bitaqati al-i'timaniyya. Ordharo patenten time. هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي چفار مونت فيزيتوي ن چيتت ماذا يوجد في المدينة ليرا ماذا يوجد في المدينة ليرا شكوني ن چيتتين ا فيتر اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدينة القديمة باني ن جيرو نابر قيتيت قم بجولة في المدينة قم بجولة في المدينة شكوني ت بورتي اذهب إلى الميناء اذهب إلى الميناء بني 1 جيرو ن بارت قم بجوله في الميناء قم بجوله في الميناء تشفر يا ولن ت فيزيتش تيتير ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك Mada bakja min maalim gjadira bil mushaheda ghejra dhalik? Për të parë libri dhe tekstet, vizitoni www.book2.de